وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 ما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ